أو العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني أنست نار سأتيكم منها بخبر أو أتيكم بشهاب قَابِسِ لَعَلَّكُمْ تَشْقَوْنَ فَلَمَّا جَاءَ أَهَانُوا كَمَا فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَهَا تَهْتَزُكَ أَنَّهَا جَانُ وَلَمُدْبِرَهُ وَلَمْ يُعْطِبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدِي الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ غَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنَ بَعْدَ سُوءٍ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 117. جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلموا وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين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 118. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم, لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون 119. فتبسم ظاحكا منه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 وتفقد الطير فقال ما لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فَقَالَ أَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكُم مِّن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُّم رَّأَتًا تَمْلِكُهُنَّ وَأُوتِيَت مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ 117. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهددون 118. ألا يسجدون الله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون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 فما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون 114. إرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون 115. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين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 119. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين 110. ولقد أرسلنا إلى تمود صَالِحًا صالحا أن الله فإذا هم فريقان يختصمون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 فتلك بيوتهم خاوية بما ولموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوقا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون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 إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمقرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين 117. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى 118. الله خير أم ما يشركون 119. أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء 111. به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون 112. 117. ومن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها لَهَا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون وار اذا دعا هو يكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض ائناهم نع الله قليلا ما تذكرون ام من يهديكم في غلمات البر والبحر وَمَن يُرْسِلِ الرياح بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أ إِلَٰهٌ مّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يعيده. وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ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 117. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين 119. ولا تحزن عليهم ولا تكون في ضيق ما 114. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون 116. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن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 114. إنك على الحق المبين 115. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا واللوم مدبرين وما أنت بهذه العم عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم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 ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم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 وَأَنْأَثُوا الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَا أَضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أنا مِنَ الْمُنذِرِ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا